اعوذ بالله الله كم العذاب ثم لا تنصرون والتبعوا أحسن ما أُنزل إليكم من, ربكم من قبل أن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 المتقين او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبر وكنت من الكافرين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 وينجَّلَهُ الَّذينَ اتَّقوا بِمَفازتِهِمْ لَا يَمسُهُمُ السُوءُ لَا يَمسُهُمُ السُوءُ وَلَا هُمْ يَحزنونَ اللَّهُ خالقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وكيل فَهُمْ قَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُنَافِكُمُ الْخَاسِرُونَ قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير.